فسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أَغِير اللَّهِ أَتَتَخِذ وَلِيًّا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم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 قُل لَّا أَشْهَدُ قُل إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ قُل إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ